بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مقراءة في كتاب سمعات التقرير في القول عبد رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدو في غير دهة القلة فيفرقهم الإمام شفتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتجيء الطائفة القفرة ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم من إماه صفين ويحرم بهم فإذا سجد, سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يخلسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه الحال الثالث أن يكون في شدة الخوف والفحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة وغير مستقبل لها قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة وقد صلىها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد وهذا دل على أنها باقية فتفعل بالقصر هذا رحمه الله تعالى وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدو في غير أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فيفرقهم الإمام فرقتين. فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه. فيصلي بالفرقة الأولى التي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تنهي نفسها وتمضي إلى جهة إلى وجه العدو وتدير الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة. ثم يتم ثم يسلم بها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة الخوف جاءت على ستة أو سبعة وأنا أختار أن يكون فرقتين يعني اختار هذه الصفة وهذه يكون العدو في جهة القبلة فيفرق الإمام من معه إلى فرقتين فرقة تصلي معها رتعاً، معه ركعا ثم تتم لنفسها إذا قام الرفع الثانية، ثم تقف وتدخل الطائفة الأخرى فتصلّي مع الإمام. فالوا الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيوصفهم الإمام صفين. بهذه هذه الكيفية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما الأولى، أما الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة يعني العدو في هذه الجهه القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم به فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف يحرسهم فإذا رفعوا سجدوا ولحقوا تقف طائفة إذا جاء الإمام بعد يعتدون من يعتدون الركوع جاء ليسجد يسجد معه صف واحد وإذا جاء ليقوم من ركعة الثانية فإن الجماعة الأولى تسجد و تدركه ثم تقوم معه وهكذا هذا إذا كان في جاعة القبلة الحال الثالثة أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أن كانه راجلا أو راكبا يعني ماشيا على رجليه أو راكبا مستقبل القبلة وغير, وغير مستقبل القبلة فتسقط الجماعة حينئذ وهذا من أقوى الأذلة على وجود صلاة الجماعة لأنها إذا كانت مشروعة أو واجبة في الخوف ففي حال الأمن من باب من أولى ولكن هنا مسألة هل يجد جمع الصلاة أو الخروج بالصلاة عن وقتها عند شدة الخوف الإمام البخاري وجماعة يرون جواز ذلك تأخير الصلاة إذا لم يتمكنوا منها في وقتها كما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فجر في فتح تستر إلى الضحى وقال أنس رضي الله عنه ما يسرني أن بها الدنيا والجمهور يقولون أنها لا تؤخر واعتود على الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها في يوم الأحزاب قال شغلون عن الصلاة الوسطى ومنع الله بيوتهم نارا وأجيب عن ذلك بأن هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف نعم ولكن يقال كيف نجيب على قول الجمهور الجمهور أجابوا عن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما أخر الصلاة عن وقتها بأن هذا كان قبل فرضية صلاة الخوف فكيف نجيب على ذلك فيما ذكرناه الآن باستمرار قال الصحابة في فتح فتح فسر وقول أنا صلى الله عليه وسلم عنه ما يسرني أن بها الدنيا إبا هذا يدل على أن هذا جائز ولكن من الأولى قول الجمهور وهذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مجتمعين على كبيرا، كبير ولكن الصواب قول الجمهور وهو الأحوات هو الأقرب من حيث الدليل فضل عن كونه الأحوات من حيث التعبد والتنسى يعني الإنسان إن يصلي صلاة القوب الاندبابات شغاله والصوري شغاله وصني وهو وهو ماشي وهو يجري وهو راكب وهو راجل ولكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها لا يؤخر الصلاة عن وقتها شخص لكم مخيرا عن أسئلة الخوف مع, مع الإمام في القتير في المسألة يعني نعم في الفرقة الأولى متى فارق الإمام في أي لحظة فارق الإمام ذكر <misterius> من قيمه حنومي من ركعة واحدة والثاني من القيم ذكر خمس خيال في هذه المعاد لهذه النبي عليه السلام في صلاة الفجر وذكر منها هذه الصفة أن تصلي ركعة الإمام يصلي ركعتين والمأمومون يصلي كل منهم ركعة يصلي صف منهم ركعة فرقة تصلي ركعة والفرقة الأخرى تصلي ركعة كما في سورة النساء قال الله جل وعلا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إذن يجوز في هذه الحالة على كيفية ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام ركعتين ويصلي كل ويصلي وأصل على فرقتين كل فرقة تصلي ركعة واحدة وإذا انتهت من ركعتها سلمت وفارقت الإمام وجاءت جاء الطيف الأفراد يصلي. نعم يصلي ركعة واحدة ولا كمها واحدة واحدة. يعني كميس ركعتين واحدة. لا يصلي لا يصلي ركعة واحدة. واحدة فقط. نعم فقط. وين فترة من الصلاة. نعم صلاة الخوف في الحرب هذا في الحرب نعم إذا كان إذا كان عميون هذا وقت لا يكون الحرب فيه اشتدت لكن العدو مترصد في هذه الجهة آه، فيصفون يوم صفين أو في هذه الجهة يصفون يوم أيضا صفين، بقته. لكن لو فيه قتال واشتباك، هل هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ هذا قتال يوم بخاري وجمهدين. والجمهور أنه يصلي على حاله، راكبا وراجلا ماسيا، ويهو يجري يصلي على. حاله وهذا فيله على أهمية هذه الخريطة. الذي قال من قال أن من تركها وسائر الأعمال لا يزال على الشهدين فأنه يكفي في إثبات الإيمان المنجي من النار قول لا إله إجلال الله ولو لم يعمل لا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا صوم ولا غير من أعمال الجوالح أرغم أنه تشرح صلاة الخوف والدبابات تضرب وتقتل الناس الصلاة ومشهر أدل على عمية هذه القريرة هذا يفوت كثير من الإخوة في الخطباء والوعاظ حينما يتكلمون عن أهمية الصلاة يفوتهم التنبيه والتنميح أو التصريح على هذا الأمر كدليل قوي جدا على أهمية الصلاة وأيضا مكاة الصلاة في الإسلام. نعم. مش من جه مغيرة ربعتين صلوات خممس. نعم. صلوات خممس عند المغرب. نعم. صلّي ركعتين صلّي ربعتين. على أي كيفية صلت الإمام صلت معه الجمع على أي كيفية كانت وردت لأن هذا فيه روايات مختلفة خمس خمس كيفيات في أذكر ذكر عبد المقليل في زاد المعاد والإمام أحمد أقول ست كيفيات هذا يجب على السعة وأنه كلما ضاق الأمر كل كلما كان فيه تطيق يحصل لكن هذا اتساع بحدود ليس اتساع بالخروج عن عن أصول السنة وعن الشريعة نعم فصم ويحرم على الرجال لبس الحرير لبس الحريري والتفصم بالذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه ختما أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريس مغالبا قال رحمه الله تعالى قصل ويحرم على رجال لبس الحرير والتختم بالذهب وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماسك قطعتين من حرير قطعتين قطعة من الحرير وقطعة من ذهب وقال هذان حلالان على نساء أمتي حرامان على رجالها بيحرم على رجل لبس الذهب والتختم به ولبس الحرير. وأما ما على التحلي فيحرم الذهب والفضة على رجو المرأة وكان غير الزينة فيحرم الشرب فيها والأكل فيها والكتابة بها الكتابة ألا راجح حريف حذيفة أن النبي في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في عينات الذهب الفضة كأنما يجدل في بطنه نار جهنم يوم القيامة. ومن الكبائر الأكل والشرب في عينات الذهب الفضة. ولا بذم الذهب الفضة إلا قدر الضبة في اليسيرة. إذا كسر الإناء يضب بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة. الشرط الثاني أن تكون الضبة من الفضة وليس من الذهب. والشرط الثالث أن يكون هذا الإناء مما يحتاج إليه. أما ما لا حاجة إليه فلا يضب ولا مستعمل في الفضة ولا. بالفضة فقط. للحاجة للحاجة. وأما ما ذا ما ذاب إليه بعض العلماء ولا علامه لأحد غير الألباني في الشغل الباني خنومات على من حرمة الذهب على النساء المحلق فهذا قول ليس بسخف الصواب أن الذهب حلال النساء تخت به ولبسه في العنق ولبسه في اليد أو في المعصم كله جائز محلقا أو غير محلق وأما الحديث الذي فيه من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار يحلقها بسوار من ذهب هذا الحديث فضلا عن كونه شاذ من جاهة المعنى فإنه جاء ما يخالفه لذلك حكمنا عليه بالشذوذ، لأنه في رواية من أراد أن يحلق حبيبه بصيغة التذكير وهذا يدل على أن الحديث تطرق الشك إليه وما ثبت في المسند أحمد وغيره من قول عليه السلام هذاني لما مسك القطع من حديث وقطع من ذهب هذاني حللان لرجاء لمساء أمة حرمان جللها هذاني يدل على شذوذ الرواية من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من ذهب بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب هذا يدل على شذوذ هذه الرواية لأنه جاء بلفظة حبيبه بصيغة التذكير فضلا عن ثروت ما يخالفه مما صح اسناده، وهو قول عليه السلام هذان حلالان على نساء أمتي أو لمساء أمتي حرامان على رجال. نعم وأما المطل بالذهب والفضة فاختلف العلماء فيه هو الأظهر عدم جوازه عدم جواز استنماله لا سيما إن كان هذا الطلي، إن كان هذا الطلي وكثير. قال الرحمن الله تعالى: وياحب النساء يعني الذهب والحرير. والمقصود بالحرير الحرير الخالص، أما الحرير الصناعي فإنه جاس. المقصود بالحرير الحرير هذا غالي لا يكاد يجاس. لا تشك بي. حرير ليه؟ المقصود الحليل الخاص وإن كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتان جاز لبسه ما لم يكن الإبريس غالبا، وهذا يحتاج إلى قال شيخنا هذا يحتاج إلى دليل والذي في الحديث إلى أربعة أصابق فقط يعني الذي أبيح لبس الحرير فيه من كان به حكة يعني جرب في بدنه وجلد، يجوز أن يستعمل مقدار أربعة أصابع هذا الذي سمح به الدليل والنص لذلك قوله ما لم يكن الإبريس مغالبا لا هذا مرجوع والصواب أنه لا يجوز لبس الحرير لا قليلا ولا كثيرا قال أنه حرير خالص أما الحرير غير الخالص فيجوز هذا يجوز تفصل نعم نعم <تصفح> ويلزم في الميز أربعة أشياء غسله وتحينه والصلاة عليه وذفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهم الشهيد في معركة المشركين والثق الذي لم يستهل ويصلى عليه يستلج ويغسل الميت بترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور ويغفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه ويكبر عليه, ويكبر عليه أربع تكبيرات أربع ويكبر عليه أربع تكبيرات أول. عندك بالفتح بالفتح يبوا يكبروا لو شدت الباء يكبر مع كسر يكبروا يعني الإمام عليه والنعم أربعة لو توا يكبروا أمر المجهول أربعة نائبان نعم ويكبروا أربعة على راحت ويكبروا عليه أربعة تكبيرات يقرأ فتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويبعو للمين بعد الثالثة ويسلم بعد الثابعة ويبسن في تأجل مستقبل الحبلة ويصطح, ويصطح القبر بعد أن يعلق ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأفا بجاء على الميت غير نوف ولا شك جيد ولا برقد وأعذ أهله إلى ثلاثة أيام من ذلك. هذا رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب ما ي... عند باب ما يلزم الميت فصل ويلزم الميت أربعة أشياء غسله فيجب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وذفنه وهذه الأربعة فرض كفاية وفرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن البه. فتغسيل الميت فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة الجنازة عليه فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. والرجل يكفن في ثلاثة أحوال يدرج فيها إدراجاً ليس فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل. وأما المرأة فإن فإنها تتفن في خمسة أثواب فيها ذرع وخمار واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة الكفار الشهيد في معركة, في معركة الكفار الصحيح أنه لا يصلى عليه وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في بعض الغزوات، فهذا كان أولا يبا إذا شهيد المعركة لا يخلع أما السبع الشهداء دون شهيد المعركة الموتون والمحروق أو الحريق والمرأة ماتت بسبب الولادة في النفاس والمطعون والغريق والمحروق الذي مات في هدم فهؤلاء جميعا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم أما شهيد المعركة فإنه يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه لأنه يجيء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسر أسأل الله, أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله والسقط الذي لم يستهن و... نعم لا يصلي عليه ولا يكفن ولا في فيه يا, يا بالنعم والصق الذي لم يستهل ويصلى عليه ويصلى عليه إذا اختلت يعني تحرك هذا على قول الشافية وإذا حدث له جراح يعني في المعركة ثم مات يصلى عليه أن لا تنازع العلماء وابن القيم رحمه الله تعالى يرجح الصلاة حتى على شهيد المعركة والصواب خلاف قوله رحمه الله تعالى يرجح وأما السقط إذا لم يستهل يعني لم يصرخ فالصواب إذا تبين خلفه يصلى عليه سواء صرخ أم يصرخ سواء تحرك لم يتحرك وهذا الذي اختاره الشرفائية هو قول الزهري كما في البخاري أنه إذا استهل صارخا صلي عليه وإذا سقط مجتا لا يصلى عليه وهذا قول إمام محمد بشهر الزهري من في الحديث رحمه الله والصواب خلاه الصواب أنه متى ومتفى فيه الروح يعني إذا اكتمل أربعة أشهر ودخلت في الخانس فإنه يصلى يصلى عليه سواء نزل حيا أو ميتا. هذا هو الصغر نعم نعم ويغسر يعني يعاني معامل معاملة الميزة يعني الشخص العالم نعم شامل. خلق نعم في واحد الغزوات يريد على الجواز يريد سنبي بن ما في قتل أحد لكن الصحاب أنه صلى أولا ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ويغسل الميت وطرا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من الكافور فالميت يغسل وطرا لأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخارب صحيحة قال النبي عليه السلام لما ماتت لما دخلت عليها أم عطية قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أغرأيتن وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فيشرع أو يسرع السحب أن يكون تغسل الميت وثرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأما الواجب فهو غسلة واحدة يعمم البدن كله ويستحب إن زاد عليها يعني على الغسلة إذا احتاج أن البدن يحتاج لها تنظيف وإن قطعت النظافة عند أربع غسلات فإنه يستحب أن يزيد عليها غسلة حتى تصير وثرا بقول عليه السلام ورسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا واجعلنا في الآخرة كافور أو شيئا من كافور فيشرع وضع الكافور هو نوع من الطيب في على بدن الميت في الغسطة الأخيرة قال ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية والسحورية نسبة إلى بلد في اليمن والواجب ثوب واحد ولفافة واحدة والثلاثة يستحب سنة قال ويكبر عليه هكذا انتهى الغص وطرا والتكفين يكون في ثلاثة اثواب للرجل الرجل وخمسة للمرأة وهذا يدلك على ابن اسلام يحرص على ست للمرأة حتى في حال وفاتها ومع ذلك اليوم قد تمشي مع الرجل المرأة توب إلى نصف الركبة والرجل بمطاله يجرزل على العرض وكأنها هي الرجل فجعلت إزارها إلى نصف سافها وهو المرأة فأسدل بمطاله تحت عرض. ذلك يقول النبي الصنام لعن الله المرأة تمشي مشيك الرجل والرجل يمشي مشيك المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ورجل فيه بعض الناس يمزح أو النساء تنزح وتلبس عمامة وتقلد الرجال هذه ملعونة على لسان النبي عليه السلام لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة ولا صح المرأة تشبه بالرجال لا في مشية ولا في لبسة ولا غيرها واليوم صارت النساء تفالة الرجال في الميادين والمجامع العام بحجة نصرة الإسلام بل خرج بعضهن لابسات البنطال والاسترتش الضيئ زاعمة أنها تخرج لنصة الإسلام وبعدهن خرجنا وعملنا زارا في ميدان التحريض لنصرة الإسلام من أجل أن يرحل الرئيس عمل الوزراء شرك شكرك لله من أجل الرحيل وخرجنا للميادين من أجل نصرة الإسلام. على أن المرأة أتت النبي عليه الصحيح وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت ذلك يعني عن طريق الوحي لأن لا يعلم الرجل عليه السلام قد علمت ذلك ولكن لصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معك لأن صلاة المرأة في هذا المسجد في هذا النجد خير من صلاتها في المسجد النبوي. عغم أن صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة على المسجد الحرام المجلد ولكن صلاتها في مسجد خومها خير من صلاتها مع الرسول للسلط المسجد النبوي ولا صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد خومك فكلما تفت المرأة بعبادتها التي شرعها الله وعلا في الكتاب والسنة وأجمع العلماء على مشروعيتها بلا كلاب وهي الصلاة كلما تخفت كلما كان خفت قال يا صحر المرأة في الميدان ميدان عن نحرها وشيئا من تديها لزعم نصرة الإسلام في المظاهرات وغير المظاهرات اللهم أن نبرأ إليك من ذلك ونبرأ إليك في نحور من أفتى بجواز ذلك أن تخرج المرأة تخالط الرجال وتنام في وسط الرجال في الشوارع والمياتين العامة ويصفق الناس في خطب الجمعة ويتكلمون ويختلفون ويرفعون أصواتهم ويقول من قال لأخيه لي إذا قلت لأخيك لي ولي منفق المنبر يكتب صه فقد لغوت لو له بس بيتكلم بالكلب وفي الاسفق صه ومن لغى فلا جمعتنا إذا قلت لأخيك لي ولي منفق المنبر يكتب صه فقد لغوت ومن لغى فلا جمعتنا فالإسلام يحرص على أن تكون المرأة في تستر حتى في حال موتها وفي صلاتها قال النبي عليه السلام من نابه من صلاته شيء فليصفق النساء وليسدف الرجال حتى في المسجد المرأة لا تخرج صوت في المسجد لا تخرج صوت الآن إذا سأل إمام أن هناك حاجة لأن تتكلم ولكن فاضرب بباطن كفها الأيمن ليس هكذا حتى لا تخرج ونة بكفيها فتقع في خل رجل يفتن بها وإنما تضرب بباطن كفيها الأيمن على ظهر كفيها المس ولا تقول سبحان الله. نعم. مش كان لا أن تقول سبحان الله يقول شعب يريد نعم. مش كان الله هو اللي بيقول شعب يريد يقول. فااا. فااا. فااا. فااا. فااا. فااا. فااا. فااا. فااا. لسلحان الله فهل يجوز لها أن تخرج في الميدان ترفع أصواتا وترفع شعارات بحجة نصرة الإسلام هذه اللبس استردتها خلص الإسلام ولم تنصره في نفسها وقدر عن غيرها <تصفيق> نعم لا أعلم هذا في السنة وغسل عن يكون من التنطف نعم لا من عن يوضيه ويغسل مواضع الوضوء ويطيبها أولا ثم يعمم باقي البدن بالماء وهذا من جملة الغسل الوضوء هذا من جملة الغسل يعمم باقي البدن بالماء ثم يقطعه على وث ثلاثا أو خمسا أو سبعا على ما. وين يحتاج لأن البدن مثلا كبير وفيه مثلا بماء أو, أو مثلا نجاس أو كذا نحن ألف من ذلك ولكن يبطعوا على وقت نعم يطيب مواطن الوضوء والمعاطن لماك التي فيها رواح كالإبطين وما شابه شبال وعند الركبتين طيب هذه المعاطن نعم ومواطن السجود. مواطن السجود كالجبهة والكفين والأنف وراك الأنف والركبتين وأطراك القدمين طيب هذه المعاطن هل فع نعم ليس بعوش نعم ليس على نعم لا لا يجب الصوات عند المصيبة هذا ليش حرام الصوات هذا عند المصيبة لا يجز. لكن لو رفع صوتها ونالت الهدجال ما فيش مدى ايوه بالصوت نادي انتي نادي ما تسواتش احنا ملنا على حول عرف احنا ملنا على حول عرف سيبنا بالعرف يعمل سرينة كده على ليه؟ ايه الصوات يعني الصوات ولا طب المنع ده ممكن يكون مثل الصوات لا لا تصل ماذا عند المصيب ممنوعه؟ خطأ خطأ خطأ تنادي تنادي بشقها ولو حتى ترفع الصوت تنادي آه يجب لا يجب قال رحمه الله تعالى في بيان كيفية تصلت الجنازة فيكبر عليه أربعة تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى يعني بعد التكبيرة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثاني يعني التكبير الثانية ويدعو للميك بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة يعني بلا دعاء إذا التكبير الأولى يقرأ الفاتحة والصواب أنه يقرأ الفاتحة فقط كما في حديث ابن عباس عند البخاري وبعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في تلخيصه أيضا يرى أنه يقرأ سورة والأظهر لفتوى اللجنة الدائمة أنه يأدو أسرع الشيخ مباز رحمه الله تعالى وقول مشايخنا جميعا أنه يكتفي بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد إلى آخره بعد التكبيرة الثانية ويدعو للميت بما تيسر، ونختار الدعاء الذي في السنة اللهم لا تخفلنا بعد ولا تحللنا أجرى اللهم أكبر من الخطايا اللهم أكبر ورحمه وعافيه وعطمان وأكلم نزل واسع من خلاء ونقين الذنية والخطايا كما منقذ ثبرة وصنو خطايا الثلج والماء والبرد إلى آخر مجال سنة يجد وإن كان فرطا صفلا صغيرا يدعو الله سبحانه وتعالى له شفيعا لوالديه أنه ليس عليه ذنب ف... أما بعد التكبير الرابع الله أكبر ويسلم هذا هو السنة هو المعاون به في بلاد الحرمي إذا ترك له الإمام فرصة هذه لأن هذه الزنازة كلها دعاء ولكن يشترط لا ما يشترط الصحة الصلاة من استقبال القبلة والطهارة ويستعمل السباب أيضا من السنة قبلها وتسوى الصفوف وتكثر الصفوف أنه من صلى عليه لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه فيه يوم الضوء تكثر الصفوف على الميت من صلى عليه أربعين رجلا من هذه الأمة إلا شفع فيها ويدفن في لحد نستقبل القبلة واللحد أفضل من الشق الشق يكون عمودي في الأرض واللحد يكون هكذا عمودي ثم بعده يلحد من أسفل إلى جهة القبلة يعني يحفر شقا في الأرض وإذا ما وصل إلى ما أراد ومن السنة أن يعمق القبر يجعل من أسفل لحد. إلى جهة القبل يعني بهذه الطريقة هذا المحمول إذا شق الأرض هكذا جاء في هذه الجهة الأمامية أو الخلفية وجعل إلى جهة الكبلة يدعى وجهه يدعله يعني له نائما على جنبه الأيمن ووجهه إلى جهة الكبلة ووجهه إلى جهة الكبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحظ لنا والشق لهم ويضحر في لحظة المستقبل القبلة ويسطح القبر ولا والصواب أنه يسنم كما جاء في بعض الأثار لنجعل هيئة السنان حتى لا يضفه المطر ويعم بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجسس قال شيخنا الأفضل أن يسنم تفاديا للمطر ونحوه يعمق القبر ولا يبنى عليه لا يجوز البناء على المخاطر لا مسجد ولا غير مسجد ولا يجوز استفاع القبر إلا مقدار شبش لا يجوز أبدا ولا يجوز الكتاب على القبر ولكن هل يجوز تعليمه هنا كان يكون هناك صور ويكتب مثلا من رقم واحد إلى خمسين هذه المقابر حتى يعرف إنسان زوار العلماء وباح ذلك وعيضا لا تنار المقابر إنارة دائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السرج على المقابض. ولكن هل يجوز أخذ المصباح لكي يضاء القبر يجوز؟ ولكن لا يُجاب، لا يصح يصال الكعوبا إليه وضاءه وضاء دائم كما أفتى العلماء. هذا أمر لا هو أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجسّس، لا يوضع عليه الجس. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، ولا شك جيب، ولا ضرب خد. بعض الأخوة. متشدد لما يرى شخصا يبكي على ميت عنده يقول له اصبر, أصبر. الصبر لا ينافي البكاء فقد بكى خير الصادرين صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم في عبد فجاء سعد وقال يا رسول الله أتبكي قال أو أملك الله رحمة من قلبه وبكى صلى الله عليه وسلم وقال من العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفرافك يا إبراهيم لمحزونون فلا مانا من الحزن على الميت والبكاء عليه لا يمنعه أحد من يمنعه. ولكن الممنوع لطم الخد وشق الجيب واللطم الخد وشق الجيب والدعاء ودعاء الجهلي هذا هو الممنوع في حق الميت أما البكاء فهو جائز ولا شئ والنياحة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب هذا يدل على أنه من الكبائر هذا الجزاء يدل على أنه من من الكبائر فالنياحة على الميت من الكبائر وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم بكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه. ولا يجوز أن يقول الإنسان أن يشق الجيب أو يضرب الصدر أو الخد أو ينثر الشعر أو يدعو بالويل والثبور هذا محظمات وقال علي برئ النبي عليه السلام في الصيحيين من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة هؤلاء جميعا برئ منهم نصهم وهذه العلامة من كبائر قد جاء في الحديث إن الميت يعذب ركاء أهله عليه يعني الصراخ العوية يعذب إذا لم يرسل وقيل يعذب يعني يتألم من فعله وليس أن العذاب يقع على بدنهم هو وهذا هل له نظاير في السنة؟ نعم كما الصحيح أن النبي عليه السلام قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فسمي السفر قطعة من العذاب يعني فيه نوع مشقة وألم إذا لا يجوز الميت يعذب بصراخ أهله عليه. فلا يجوز صراخ على الميت وأما البكاء فإنه جائز عن الميت وليس من حق أحد أن يمنع أحد عن البكاء عجوز البكاء على الميت قد بكى خير الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم نعم بقي كلمة الساعة هل انتقال؟ نقل كلمة شك نعم نعم قال رحمه الله تعالى ويعز أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه الاجتماع للتعزية لا يجوز هو من النياحة أقول عشرة الله عبدالصحيح كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله يعز أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه لا يصح في ذلك خبر عن النبي عليه السلام الشيخ الألوان رحمه الله قال بالجواز بعد الثلاث لتعزية النبي صلى الله عليه وسلم لآله جعفر وهذا هو الأقرب وباب التعزية واسع والتهنئة بالعيدين بابها واسع وإن كان الصحابة كان إذا قابل أحدهم أخاه يقول تقبل الله منا ومين فلكن لابد كل عام تبخير كل سنة من ما في معنى باب التعزية والتهنئة واسع والأفضل ما جاء في السنة وفي العيد لم يتبه تهنئة عن النبي الإسلام مرتوعة فيما أعلم وإنما ثبت ذلك عن الصحابة وأما عند الجنازة وعند المصيبة وعند الميت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مخدار فلتصبر ولتعسل ولو قال عذر الله أجرك وجبر الله نصيبتك يجلس لأن هذا الباب ابن ولا صح الحجر فيه على أحد باب التانية والتعزيم والتعزيم معا يقول بجواز التعزيم بعد ثلاثة أيام لأن النبي عليه السلام عز آل جعفر بعد ذلك وهو الأقل